Quan qolu ditul digim seghit شيء هو خلقكم Woman! فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَخْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيْ أَظْنَى قال لهم القول في أمم وحقا هم كانوا وقال الذي <تصفيق> ك ف وَبَ شَزيد وَلَ ن جزين النَّهُم وَ طالما الذين كفروا منا ان الذين اظلموا من نجي ذو للانس كانوا ما